Allah əkbər, Allah əkbər Allah əkbər, Əşhədu əllə iləhə illəllah Şəhədə an-muhamədə rəsəolulullah. Şəhədə an-muhamədə rəsəolulullah. Al Al-Falaq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 من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة اللهم يا من تجود وتسمح وتعطي وتمنح وتعفو وتصفح يا من أنت في جلالك عظيم وبعبادك رحيم وبمن عصاك حجر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد Həyə alə الصلاə, həyə aləl fəlaç Qəd qəmət الصلاə, qəd qəmət الصلاə Allah əkbər, Allah əkbər, la iləhə ilə Allah أقيموا صفوفكم واعتدلوا سووا صفوفكم وسدوا الخلل الله أكبر الله أكبر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 صراط الذين انعمت عليهم <coughs>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 وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لا يَنفَعُهُ لَنِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدَ يَدْعُولَ مَنْ ضَرُوضُ أَقْرَبُ مِنَ النَّفْعِ لَا بَئْسَ الْمَوْلَى وَلَا Allahü əkbər Səbihə Allahü ləməni hamidə Rəbbə Allah uaqber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 ره الله في الدنيا والآخرة فليمدد, فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع, ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما Və qədəlik ənzələni həyət bəyyət və qədəlik ənzələni həyət bəyyət vəən Allah yəhdi mən yürəyəd Allah əkbər Səməyə Allah əlməni həmidə Rəbbə nə wələkəl hamd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 الله اكبر الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر Allah əkbər, Allah Allahı Allahı Allahı hastaını, Allah əkbər Allah əkbər Sabih, Allah ələcəl həmdə Rəbbə nə الله أكبر الله <تصفيق> الله أكبر الله Salamu aleykum ve rahmetullah Salamu aleykum ve rahmetullah Salamu aleykum ve rahmetullah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 كَبُرَتْ كَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنْ جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لَنَقْبِ وَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا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 فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا نحنُ نقُصُّ عليكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقُّ إِنَّهُمْ فِتِيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدِنَاهُمْ هُدًى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 لَوْ لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذْ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُرُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُ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 وتحسَبُهم أيقاظًا وهم رُقودًا ونُقلِّبُهم ذاتَ اليمين وذاتَ الشِّمال وكلبُهم باسِطٌ ذراعَيه بالوصيد لو اطلَعتَ عليهم لولَّيتَ منهم فرارًا ولمُلئتَ منهم رُعبًا وكذلك بعثناهم ليتساءَلوا بينهم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 وَكَذَلِكَ أَثَرُ النَّ عَلَيهِمْ لعلممُوا أنَّ وَعْدَى اللهَّهِ حَقُّم وَأَ السَّاعَةَ ل رَيبَ فِيهَا إِذ يتَنَزَعونَ بَيْنَهُمْ أَمرَهُم فَقالَاوا بِنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانَ رَبّهُم أَلَمُوا بِهِم قَالََّذينَ قال غَلَبُوا علىى أَمْرِهِمْ لَناتَّخِذَدنَّ عَلَيهِمْ مَسْتِدَا.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 وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا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 واتلُو ما أوحيَ إليكَ من كتاب ربِّكَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلتَحَدًا واصبر نفسَكَ مع الَّذِينَ يدعونَ رَبَّهُم بالغَدَاتِ وَالعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 مَعَادِنَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا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 وكان له ثمرٌ فقال لصاحبِه وهو يُحاوره أنا أكثر منك مالًا وأعزُّ نفرًا ودخل جنَّته وهو ظالمٌ لنفسِه قال ما أظنُّ أن تبيدَ هذه أبدًا وما أظنُّ الساعة قائمة وَلا إُدتُ إ رَبّلَأَجدَّ خَيرًا مِنهَا مُم قَلَبَ قَالَ لَهُ صَاحبُهُ وَهُو يُحاوِرُهُ أَكَذَرتَ بالِالَّذ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍِ ثُ مِن نُطُفَثُ مِنْ نُطُفَتينثُم سَ